طوبى من صلى على ان من على اذن على على الموجود كما صليت على ابراهيم على ان ابراهيم ابن من من او الميلاد الشريف عليهم السلام بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا حل هذاك اخذ موضع على النجم موقته يعني حين في السماء في أقسم الله به. لكن هم... الله ما بيجسم الله عظيم. أقسم الله ب... بالنجم. بيجي يقول وش هو هذا العظيم؟ بيجي أقسم الله به. هلا متفكر وين برو فيه؟ فالنجم ذا. يعني اللي يروه آية من آيات الله يعني أن شتى العلا عظمة الله وعلى قدرته وعلى إلهيته وربيته. إنه دي الله لكن النجم ورماه من السماء. اللي بيطلق النجم في متناول السماء. اللي لفتح أبصرها للنضب في آية الله عيد السماء النجوم أي لفتح أبصرها للنضب في الله بسم الله قلنا نجم إلى هذا ونحن نفكر فيه منظر ما رضوا صاحبهم وما رضا كانوا يجبون يقولون أن النبي النضب والشاعر وأنهم ينظرون في غير الضريق ومشتغي الدين عاداءه وإجداده بسبتة آلهاتهم والله في غيابه على الدين الحق وعلى دين إبراهيم ودين إسماعيل النبي على من الحق عليه يا عبد الله بالنجم انما ما ظل صاحبكم أيها المشركون ما ظل النبي في نبيته عليكم من القرآن في دعوته في النبوه وفي إنه ما في شرائطه تجابها إنما ظل الناس في عيوبه وما ظل مرفقكم الشريف وماذا يفعلون هذا الامر هو عن عن وما عن ان يفعلون هذا الامر هو, إلا إليه. هو ان يفعلون هذا الامر هو ان يفعلون هذا الامر هو ان يفعلون هذا الامر هو عن يفعلون هذا ما هو ان يفعلون هذا الامر هو ان يفعلون هو ان يفعلون هذا هو ان يفعلون هذا الامر هو هو ان يفعلون هو و أرسل إله ألي علم النبي ملك من الملائكة شديد رجوع جبريل ملك من الملائكة راح يدعى أبويا ثم نضرح يعني دقوه هالملكنا فاستوى الملك استوى للنبي وهو رجوع الأعلى يعني راح النبي هو فهوة في السماء رجوع الأعلى استوى في صورة حديدية جبريل راح النبي في صورة حديدية وهو بالهو بالعلى على عين فسمه ثم دنا دنا من النبي يبين فتذلأ إلى النبي درب منه فكان قابل الجوسين أو عندنا لما بدو عنده معبد هلا مقدار الجوس أرقوش الجوس الجوس دي هو يعني كندرة عينها يعني بدو جاب النبي معبد هلا لعين ولا ثلاثة درح لما وصل عند النبي فأروح على عطيه ما وقال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تقول ما صلى الله عليه وسلم يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان النبي يعني هو في وسلم يقول وقال له في, في غزة الموضفة كان بي في صورته قالوا ادخل يا ابن حليفة صورة واحد من العرب بالجلب في صورة الكلبي ولما لما صير مرة رأى في صورتها الحبيبية جبريل ما حدى من الصؤال رأى... ما رأى يعني أقول رأى... لا... رأى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى, رأى جبريل الحبيبية ما هوها إن فضاته تحامل... رأى على صورة الحبيبية أخذت ما رواه على ما يرى متجادله وتكلم به حديثكم أنه راجب ليه ومن هو حائله القرآن هو رأى لي العثماني وهو رأى تكلمه متجادله ولا قدر أهله نزلة أخرى قال الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب جبريل مرة أخرى يعني ما راح ما راح ما النبي ما راجب ليه على كل شيء لا إلا مرتين في المرة ثين أو حائله ودنا رأث الأفواج العلا ود من النبي ودنا النبي لما نعبينه لا يعني مقدار بندق مرتين وألحق اليه وعلمها القرآن علمها عالم الدين وجال الله إن إن إن معاك إنها قد رآه حديثا ولا قد رآه اخرى أخرى النبي صلى الله عليه وسلم رآه جبل مرة أخرى عند سدرة المنتهى فوق السماء السابعة انت سيء المنتهى سيء التهمتهاش يا راسمه انت يعني الهم ثم المنتهى يعني انتها علم الخلايق بيخلوا عندهم عندهم وش وراها الخلايق والملائكه ما عندهم ادوش ورا في المنتهى بده يصروا هناك انتها نعبه نعبي زيها عندها جنة المعوى هنا سيء المنتهى عندها جنة جنة المعوى جنة المعوى هي تشوي لها ارواح المؤمنين بيجوا الله واحده الدنيا يا رب الله الاحمد في جنات النعيم ما هي الخلد جنات كون قاعده ما بديش في يا حسيه ما يا يعني في عليه عند مر جبريل عند مر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند في, في متا يوم عيد السماء على بدره حسيه يعني السدره عليها هيئة وهيبه من الله من جلال رحم عظمته وانوار شيء عظيم من هيبه الله وجلال الله في ذلك انقلت عن سدره المنتهى خلاهمها محمد نبيل شهاء يعني شيء عظيم لما هابه وفخامه وجلال وعظمه ما زعوا بصر وماضغه يعني ما زعوا بصر النبي وماضغه يعني انها راء حديده راء رأى جبريل هناك واستره المنتهى وصل الى ذلك المحل لما توصل الى القرب إلى الله. لقد العامل الآيات ربنا الكبرى هي علمنا للسماء. العامل الآيات الكبرى عن ولما الله ما يواصل سبحانه وتعالى ما بلغ عن الله بس. من آيات عظمة الله آيات جلاله ورائعه كارزجلهم تعظيمه وتعظيمهم لله. وأوحى إليها هناك وعلمها ال الأذان والصلاة وأوحى إليها يعني بعض عظيمة من الدين علم أشياء عظيمة يعني معالم الدين العظيم علم هناك فيها نحن علم عظيم أقرأ الله سورة العزة ومن أحسن الطريق الأخرى لا أحد يني على الله في أصنام اليهانين يخبروا بها اللات والرزة ومنه فاخذة الأصنام لن يقولوني هم وش تسبل وش مع هاله من الآيات وش تسبل ونحن تعالى أفضل وش معلكم بتعبدها ما تعبد الله وش نصرفكم مع العبادة الله وقبلوني وش تسبل به اللات والرزة ومنه التفاديث الأخرى معها سماوات ومعها ملك ومعها ملائكه ومعها هاله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 أجيب آه... ما ما سعى تتعيبه... أبو ما سعى أبو بناء سنكمونا ف... ما بلاد جا لجلع... تقول ماشترى لبنين تلك أيضا كسمه طيبة إنك تجعل لا... لا... الله أناس من تضربه قال كسمه طيبة كسمه جا يا عباد الله ما هي عاد كسمه عاد <تصفيق> <تصفيق> لا لا يا بس سوهم الشياطين بس ينهمورس <تصفيق> بس بس يرون عداج بحسب كلام المذهب وأديان ان هي إلا أسمى ومسميتمها أنتم وآبعكم ما حزر الله بها من قال كان ذهلات والعزة وما أصلاح ما لجي تعبدونها أيها ما بلا أسمى باسمها آلهة ما معها مصفات الإلهية شيء ما تحمل أي صفة مصفات الإلهية. ما معها لا قدرة ولا علم ولا تنفع ولا ضرب ولا تقدم ولا تأخذ ما بلا اسماء بس ما معها إلا الاسم تقولوا إنها آلهة وإنها عرباء وإنها شركاء مع الله ما معها ماشين الالهيه الإلهية مصفات الجلال والعظم الربوبية ما بلا ما سموها إن هي إلا أسماء فقط بس بس ما يسموها ما أنزل الله بها مصطلح ما أنزل يعني ما أنزل الله عليها دليل على عبادتها ما بلمت راحتهن وسمنكم الشيطان وزيل لكم عبادتها وعبدوها ما بحنا خدها أنزلها الله ودعاء عبادتها هي تبعون للظالم هذا نبيش كله. نبيلا بيترعرعوا الأوهام الها أله ربدهم من عندي. نبيلا أوهام. وهم يفكرون بهم. يتمعون ألوان لواحده والأنفس. ويساعدن عبادتها. يعني ااا يتمعها الأنفس. مساعده عندها والنصب يغنوا وياكلوا ويدبحوا ويتنعموا عندها. ما ما يعني أه ساعدن ولا قد جاءهم الدهم وبيجاههم الله بالهدى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهدى يعني بدينا الحد لبتمت الرضى لا تنهوه جاهلكه معهواه بيسيروا بالطريق أما الإنسان لما تلنا في الأخير يقول هذا قال الله سبحانه وتعالى الإنسان ما ما ما في ملقى. الله هو لكل مسيطر على نفس السماوات والارض ما لهم من ذنب على الله ولا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 ما هو هو المالك هذا ماذا؟ هذا الأهل فلهم هذا هو هو هو هو ذلك هذا هو هو يشرع ويختار. وكان من ذلك في السماوات زراعة من شرعت من جيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء واياه. كما صنف على هو هو ذلك والسيطرة وعلم أحد من السماوات الأرض لا ينفع أحد يكله عليه ولا يشفع عنده ولا يقول يا الله سبب في الإخلاء لا لا ما, ما, ما كم من الملائكه يعني ما بي ما بي يكبر رشفعته من لا يشفى عنده أحد لازم يكبر رشفعته الا إذا أذن الله أن إياه من العمل لأن لأن الإخلاء ما ما ينفخش يعني لا الملائكة ولا, ولا حد لك مع الله في وفشه نقول الله كم ما يشوف ويختار ويشرق ويرحم ويعدد ويفعل ملايشة لا ملائكة الله ما فعلاً معصلاً الملائكة ما بنتعب في الملائكة لا إداء الله بعض الملائكه الشفاعة والأنبياء والرسل إن الذين لا يؤمنون بالاخره ويسمون الملائكة تسمية الأندى ولا المشركين كرج كان بيقول إن الملائكة بنات الله وما لهم به من علم أل... قال ما معهم دليل ما بلا بابين فصل يتبعون الى الظن ما بيأوهن أوهن أو حائليهم الشيطان وزيينها بالصور صور هذا وقال لها من أين الله وربطوا عليها واعتقدوها فإن الظن لا يعين أحد شيئاً الظن يعني ما ما يعني ما... ما... ما... ما... ما... ما هو ما, ما... ما له ولا وزن عند الحق الحق حق أي التبع ما له قيمة لا ولا ولا, ولا شيء هو باطل فأعلم عن من تولى عندنا ولمين إلا الحياة في الدنيا قالوا أعلم يا محمد علم الجريدين عن أقوالهم عن وعن شركهم علم عنهم والله عصيانهم والله عصيان الجد يتولى عندك الله يعني ردوا ذكر الله وكفرو بهم يعني ما خلاني علم الجريدين من والعيان منهم ولا يدريش فعند عامل ترى عندك هنا ولم يريد إلا الحياة في الدنيا ما ما اشتغل آخره الاخره كاتب مثل آخره هو ثواب الله ولام ثواب الله إن هو لا بالله علمه خاص في الدنيا لذلك ما بلغهم من العلم فكر فيهم فكروا معلمهم كلهم بلغ في الحياة في الدنيا ما تفكر في اليوم الآخر ولا في الحساب ولا في نحو الله ولكن يجب ان يكون هناك اعلى من الممكن ان يكون هناك اعلى من الممكن ان يكون هو, هو, هو, هو عن الحق وعن من الممكن ان يكون هناك اعلى من والله ان هو هناك اعلى من الممكن من الممكن ان يكون الحق اعلى من الممكن ان يكون هناك اعلى من الممكن ان يكون هناك اعلى من الممكن ان يكون هناك اعلى من الممكن ان يكون هناك اعلى من الممكن ان يكون يكون نجدنا إليكم حمد نبلقهم وع وما رضي وجاءنا ببعض ال عنهم خلاص أسركم والله عالم عناهم باقي كلنا بعملهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بمعذوب ويجزي الذين أحسنوا بحسنات الله سبحانه وتعالى الله هن... هو أبيح لك السماوات والأرض ونسيت الأول مالك هو, هو في قبل صبرته وما خلى السماوات والأرض إلا الجغراف عظيم ما هو ما في الحياة في الدنيا وبس ما خلق الناس مخلوق السماء في السماء والأرض إلا عظيم وهو جل يرتب على الخلق هذا السماء والأرض حياة أخرى يجي فيها ويجي في في ما ما هو ما بلاء الحياة في الدنيا وبس الله ما خلق السماء وما بينهما عظيم رجل يرتب يرتب عليها عليهم الجزاء يجازي اهل الباطل على الباطل. أهل على باطلهم ويجازي أهل الهدى على هداهم يجزيهم ثواب في الجنة وذاك النار الذين أحسنوا بالحسنة الذين يتنبؤن كبائر الأذن والذين أحسنوا والذين أحسنوا ويعنيهم بالجزاء أي أحسن بالحسنة يعني ب اجل دي بنو بحثنا قال ابي ابي لهم الذين يجنبوا الكبائر الاثني والفواحش ما بي <مم> ما بي كبائر الذنوب والفواحش الجناده دفنوا دفنوا صناع وشربوا الخمر واستغناء يرضوها الا من الا الذي ما يحضر منها انسان يعني مش دي ما لا يجب الإنسان أن يتحرز منها كل الإنسان يدع فيها لا يجيب منها نظره جاء منها سلام صلاة مراه ولله جاء منها فجأة لسان و منها غير عيني و منها ضد واحد ما هو واحد. يعني الإنسان هذا شيء الله يتجاهز عنها ويعفرها إنه ربك حراسي لكم ربك حراسي لكم راحم عليه ما رحمته واسعه ومغفرته واسعه ما بيأخذ في احد المؤمن عديق بي عن يتلاف فواحش ملابب ما امنيه في معصيه الله طرفا اصرار على الهدو واذا بده يمشي راسه على ما راح يسيها زعنه بده يحمي يطيع الله في ليحافظ على الطاعات بيتنضم عاصم اذا صدر من الشكايه ما ما ما يدع في محظور ما يقع فيه, فيه الصغائر بيحتاج ربك عاصمهم هو اعلم بكم الله جعلكم بنعمه ما يان الناس اذا انشئكم من الأرض وعلمهم حين انشئكم من ارض وعلمهم انشئكم من ارض يوم عالم حين من الارض يعني أنشأكم من الأرض. يعني يوم في بطون عالمهم في بطون عالم. فلا تذكروا أنفسكم أيها الناس أنتم محل الحضارة النسيان محل العصيان لا يقول واحد يا من الحمد جيد لا أعتقد واحد في نفسه لا أعتقد واحد في نفسه يقول جيد فقولوا ما دام الإنسان بيتعامل حتى إنهم يقصروا وأنهم النبي عصي الله ففف جيد لما يقول إذا ما الحمد لله قدام جيد في سبعة سنت لا تذكروا أنفسكم لا الذكير نفسه يقول جيد يحكم نفسه أنه يجيب ومن الحمد لله يجيب منها الجنة هو أعلم من الاتباء الله يعلم الله يجب كما يشاهر عائم من الذي هو هذا التقوى ففرأيت الذي تولى واعطى قال لي لما أكدى فعنده روحي فهو يرى أمنا من الباء ما في صحف الموسى وإبراهيم الذي وفق أم لا تجروا راته وثمزوا رفا واحد يعني من المسلمين كان بيعطي ويصدق ورجع قال له واحد من المشاكيين بطل واعت شفه ولنبق عليه ورجع بطل عاد لعات يتعب نفسه ما يعني بطل واعت شفه واعت يعمل طاعه وأنا بحنا ننبق ما عيش وده صدق وبطل قال منها عثمان رأفهم عن هالرأس ها ما في عثمان رأفهم يحتب رأس الخال نصاحبه بطل تولى عن عباده يستبدل ويعبده بطل قال هذا الطلاق الذي حقق ولم يقال عليه قال لا يشرحه الله واحد يريه بطل ذنبه عليا ولا تحجي الذنبه ويعبده تولى عن ما كان من الخجل فاجرا لو وقع عنده عين مغينه فهو يعني شو يعني على لما نهجكم على شيء وعاد الله محمد له بدي من وراء جد كيف يكون مصيرهم قالوا ان الله وان نهجهم قطع على ظاهر من عاد ياهه من جاله الخبر واحد الله ما بيملك في ذلك قالنا يعني بطل أما من بدء من أفسح خفوس إبراهيم الذي وفق الله زوج وراثة الأحفار جلش ما البلاقة وجعل الله في صحف موسى وفي صحف إبراهيم الذي وفق وفضى ما اختبره الله من اللي ما عند ما بعروش ما بعطر أن الله زوج وراثة الأحفار إن ما به نس بعد ما ذنب نس نحمل يعني ببلة بقول الكلام هذا أنا شيء من هذا لا ما صرع. قال هذا الله من اصحاب موسى وابراهيم والذي رفع النبض نفس لاسح نفس صرع. وعلى الإنسان إلا ما صرع. وأنه ما بيجي الواحد حصله في صعيب ما بيجي له مزعل غير ما بيسبق. كل واحد ما بكتب الله واحد إلا صعيب. ما بكتب حد يديها أحد. وأن صعيب هو وأنا سعيد سوف يكشف الظاهر يوم القيام وهو بيجي على سعيد ثم يجاهده على رفع يجي عليه على سعيد لحد حامل من ذمه ولا هو من حسنات غيره مساعي له وبيجيها على جذع على الجذع كمقل موسى يشوف الجذع وأن إذا ربي جلده إن بينته أمر الخلايا إذا الله برجع إليه الحساب وأنه هو اضحك والأبكر يعني روز تعالى هدى بيضحك ويكي يعني هدى بيشفر إشانه وبيحزنه وبيفحه بيشئه يعني إن الله هو الناس عبا لا بنا فعل إلا الله في حدر الإنسان يجعل الواحد يقدرها منه طاعه الله وأنه هو أما سروا أحيق يعني أمر الناس بيد الله هدى بالنس والخي وأنه حلق الزوجين الذكر والأنت يعني أولا يعلم يعلمه ما قلعها إن الله سبحانه وتعالى قلالي الزوجين الذكر والأنت وإن الله عمر الله ما هي جهت حد من نقطة إلى تمنا حلق الله الذكره إذا من نقطة وأن عليه النشأة الأخرى الله سبحانه وتعالى أنه, إنه عيد الحلائق لحيه مطه الحلائق تفسيها طبعا وأنه هو أغلى واحد الناس هذا الله هذه دي غني الناس ميغنهم يعني هم هم يعني يدخل اندخل. وانه هو رب الشعراء ان رزقنا الله له هو رب الشعراء اللي هو رب السنة ليش دي ما بيت الله ويروحوا الشعراء، وانه أعرق عاد الاولى أن رزقنا الله له هو دي أعرق عاد الأولى عاد هي وثمتهم أدرع وأهلاك ثموث ثم عبقى منهم أحد أهلاك مستعصرهم بعد هذا كذبوا نبي الله الصعادة وقوموا منهم من قبل وأهلاك الله قوموا منهم من, من, من قبل وقبل ما يهدف عائد وزموث وقالوا منهم انهم قالوا هم أضرم وأضرع هم من الأمم بعدهم هم أضرم منهم وأضرع عندما يوجد في طريقنا على رائحة والمؤثفة أهوا المؤثفة نحن برو مش عارف بعجل بس نحن برو مش عارف أهوا أنا ما على الله من الطاعة أهلكهم واستعطمني الله أهلكه لا عذاب في أي آل علي قال قال يعني هنا من و... من عمل الله انها دي تك الحبيب فيه وأن هذه حليلة جل وانها وأن هذه أغني وأغنا فلاش وأهل قال في أي من هذا من عمل الله أي واحدة من أي أربعة يعني من عمل على عبادها فلاش فيها وتتجادل وتكذبها و... و... و... و... أين عمل هذا الحادث الأول؟ وزمود وقوم من قبله. هذا نذير من النذر الأول. هذا يعني محمد هو نذير من النذر هو رُسل, هو رسل من رسل الله يرسلهم. هو نذير من جيزهم. والكذبين هم سيعلم الكذبين الوالدين ما ما الحذار على الوالدين على بنائه عصبه على تحذيفهم. لأن بيهم القرآن. الجملة فالله كربت الغيابة الغيابة القريبة الساعة القريبة كربت كونوا على حد أحد أبو العظام الناس ليس لها من جميل الله كاشفة يعني أبو الصعابين لله مهم كاشف من الله أفا هذا الحديث يتعجبون استنكر الله على المسلم يتعجبون حديث النبي والقرآن كيف يتعجبون منه وهو آيات وعب حسبين أثناء واش تعجبون تعجب واحد الله ليس عجيب الكذب الغريب دي ما هو ما مستساعة حرور فإن هذا العديد تعجبون وتضحكون وتضحب السهداء وتضحبون ولا تكون أنظروا وهم تبقوا منه، ان من آية بيننا واضحه وحق إذا فيها حق واضح فيه وأنتم سابلون قالوا تتعجبوا وتضحكوا وأنتم غازلين. عما يعجبكم من عذاب الله وعما ينتظركم من النجاة أنتوا الله يعبدوه، فسجدوا لله وعبدوا فسجدوا لله في كعب بداية الأصلان، وسجد الأصلان، وانظروا وحدوا الصواب بعده، وحدوا الله، العجز ما قليله، العجز ما ذنبكم، فاحذروا،